يا باغي الجنه الصلاه صلاتك لا تنشغل عنها الدنيا فمر الرّب من ملهيّاتك إبليس والنّفس الخبيثه هو تحميك بعد الشهادة هي سعادت حياتك بعد الشعاع. هي سعادة حياتك ومتر الجنة عساها توديك أخلص بها لله وادفع زكاتك واتبع بها صمتك وحجك الواليك أركان خمسة سيدت وعجباتك للمنع الوهاب ربك من شيك هذا ومعها ستة إنكافاتك. هذا ومعها ستهن كان فاتك في قلبك عقدها عقيده تقديك امن برب البنت تامن عداتك وامن بيوم البعث ربك بيحييك من بكل الكتب والرسل جاتك في المصحف اللي تفتحه بين يديك ومن ترى للرب جند فواتك ملائكة ربي عبيد مماليك وقدار ربي حد خلقت سواتك آمن بها من دون ريب متشكيك أركان ستة حطها جوف ذاتك عديدة التوحيد للحق تهدي من بها من قبل ساعة وفاتك من بها من قبل ساعة وفاتك قبل انسلال الروح من بين وخته مغا الاحسان وخته مغا الاحسان كنز احسانك قد العباده كنك تشوف فري قد العباده كنك تشوف فري